في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة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 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِفْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مَثَنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَا أُنَا الْأَوَّلُنَّ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ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 122-أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْنَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ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 فنزل من حميم وَتَصْلِيَةُ جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم